الذين يظاهرون منكم من نسائهم مما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ ما يعودون لما قالوا فتحري رقبة ثم يعودون لما قالوا فتحري رقبة من قبل أن يتماس ذلك أمت به. والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادوا الله ورسوله كبت كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزل ما آيات بينات، وللكافرين عذابهم مهي.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 ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عنه يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم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 يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاذم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون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 والذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجا والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر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 إنهم ساء ما كانوا يعملون، اتخذوا أيمانهم جنّة، فصدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب.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 يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون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 لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حدا الله ورسوله ولو كانوا آبائهم ولو كانوا آبائهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرته اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهاء خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون